بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقومه يعْم بَشيرًَا وَنَذيرًَا فَأَعرَضَ أَكْسَوْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ وَقَاُ قُلُ يُبُنَافِي أَكَِّدِ مِ مَِّ تَدَعونَ إِلَيْهِ وَف أَبَانَنَا وَقُرْءٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بشر مثلكم سُبْحَانَ الَّذِي إِلَى أَنَّ مَالَهُ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ الذين لا يؤتون الزكاة وَهُمْ بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل لَتَكْفُرُنَّ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من توقيها وبارك فيها وقد تر فيها اقواتها وقد تر فيها اقواتها في اربعه ايام سوائل السائلين ثم وَإِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تَيَّارًا أَوْ كُرَةً فَقَالَتْ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تَيَّارًا أَوْ كُرَةً قَالَتْ أَتَيْنَا قال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 لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَ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 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثبود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأقذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقلون ويوم يحشر أعباء الله إلى النار فهم ذ حتىَ إذَا مَجَ أُهَا شَهِدَا عَلَْهِمْ سََّهُم وَأَبَصَورُهُم وَجُلودُهُ شَهِذَا عَلَهِمْ بِمَا كانَوا يَعمَلُ وَقَاوا لِدُلُودِهِم لِمَا شَهِدُّم عَلَنَا قَاالُ أَوْ ققَنَم وَامَُّذِي أَوْ قَقَكُل شَيْْ وَهُوَ قَلَ قَقُمْ أَوْ وَلَ نَبْوَدِ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بَصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا مَا بَيْنَكُمْ وَلَكِنَّ رَبَّكُمْ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ما تعملون وذلك ظننكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين فان يصبر فان النار يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغر فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا انهم اسوا الذين كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله ما لهم فيها دار الخلد جزاءا بما كانوا باياتنا يجحدون وَقَالَ الذيينَكَفَور رَّنَاأَرنَ الذيذَْنِ أَقَل لاناَا مِنَجِِّ وَالْ سَِجَعَهُ مَا تَ تحت أَقدَامِنَا نَجَعَلهُ مَا تحتَ تحتَ أَقدَ مِنَ لِيَبُونَ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنتم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 اِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذو حظ عظيم وانما ينسغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وَمِنْ آيَاتِهِ الَّلُ وَمَّهَا وَشَّمْزُ وَالقَمَرُ لَا تَسجُدُ لِ الشَّمْس وَلَاِقَمَارِ وَسْجدُ للِلَّ وَسْجُدُ للِلَّهَِّذِي قَلَقَهُ إِ كُ تُم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 وانزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه <إن على كل شيء قدير إن, <إن الذين يلحدون فيه آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وَلَوْ جَعَلناهُ قُرآناً أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ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 لَ ل كَلِمَةٌ سَبَقَتْ وَمِرُ رَبْ بِكَلَ قُمَ بَينَهُم وَإِنهُم لَفِي شَككِم مِنهُ مُورِي مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلَِفسِهِ وَمَنْ أَسَ أَفَعَلَهَا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 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما بنا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون مِنْ قبل وظنوا ما لهم محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء القير وإن مسه الشر فيأوسه قنوق ولئن أذقناه رحمة منا من نالم لقَر أَمَسَّدب ل يَقًاَّه ذَليِي لقُولًاه ذَليِي وَمَا أَغُّ سُدعَةَ ق إِمَ تَْ وَلَا يَعوجعَتُ إلَ لِيَعْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا آنَ عَنَّا ان اعرض ونآب تدني به واذا مسه الشر فذو دعاء ان عريوب قل ارئيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اظلم من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أن انه على كل شيء شهيد الا انهم في مزيه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط